الهموم اذا ما طغى الروح ليل الوجوب اذا ما اعترى القلب ظلم الهموم اذا ما طغى الروح ليل الوجوب وهاجت شجوني وعم الظلام واضلت بارجاء قلبي السموم وآتت شجوني وعم الظلام وأطمت بأرجاء قلبي السموم هرعت إلى رب هذا الوجود لأشكو جروحي ومر الهموم وأبدى صلاتي بصوت نحيب فيذري دمعي بحب كتوب قدوم الضباب على القلب والحزن حولي يحوم وأبدى صلاتي بصوت نحيف فيذريف دمعي بحب كتوم واركع وأحكي قدوم الضباب على القلب والحزن حولي يحوم مناجي فيسمع مناجات ربي وأشده فيكتز قلبي الرؤون فتشدو بروحي تراني موجد وأشعر اني وطأت النجوم إذا ما اعتقل القلب ظلم الأمور إذا ما طغر الروح ليل الوجود إذا وعم الظلام وأظلمت بأرجائي قلب السمو، وهدد شجوني. وعم الظلام وأظلمت بأرجائي قلب السمو، هرعت إلى رب هذا الوجود لأشكر جوده. ومر الهموم واسجد وفي مقلتي حنين الى الله والشوق يكوي الكلوم فادعو دعاء من القلب يحوي خضوعا وعشقا فيجل الغموم وأسجد وفي مقلتي حنين إلى الله والشوق يكوي الكلوم فأدعو دعاء من القلب يحوي خضوعا وعشقا فيجل الغموم فكم من دعاء أصاب المعالي مهما ضاقت عليك الليالي صلاة من القلب تمحو الغيوم <تصفيق> إذا ما اعترى القلب ظلم الأمور إذا ما قغى الروح ليل الوجوه إذا تبي ارجائي قلب السمو وهات شجوني معن وداي تبي ارجائي قلب السمو هرعت الى ربي هذا الوجود لاشكو جروحي ومر الهم